بوك تو وهك ساديست تسعة, عشر> <تسعة عشر> <كركز> في المطبخ في المطبخ كسولا نوس كوك عندك مطبخ جديد؟ Ä ma ka matba jediid? Mida sa täna valmistada tahad? Mööve tuidu an tatbuchhel jaum? Mööve tuid en tatbuchhel jom. Valmistista sa toitu elektri või kaasiga. Atatbuh tatbuchhpil kähruba aubilhaas Ä tatpuhpil kähruba aubelas. Kas ma hakkin sipulad? هل أقطع البصل؟ هل أقطع البصل؟ كاسما كورين هل أقشر البطاطس؟ هل أقشر البطاطس؟ كاس بيسين هل أغسل الخس؟ هل أغسل الخس؟ كوسون اين الاكواب اين الكبايات كوسون لاوانود <Same touro> اين الاطباق <تصفيق> <لوس تكلم> اين الصحون كوسون لاوهاوبه اين الملاعق والسكاكين اين الملاعق والسكاكين كاسولون كونسيرفي اڤيات Õndak fetta het oleb? Kas sul on pudeljavajat? Õndak fetta het kaneni? Õndak fetta het kaneni? Kas sul on kurgitseri? Õndak muftahun lil felliin? Õndak muftah lil felliin? Keedat sa suppi selles potis. طب الشرب في هذا القدر أطب الشوربة في هذا القدر ت السمك في هذه المقلات أتقل السمك في هذه المقلة لي الخضار على هذه الشواية ش الخ؟ على هذه الشوية مقط اللو انا أجهز طاولة السفرة انا أجه الطاولة السفرة سين النط قفللة وسك هنا السككين والشوكات والملائق هنا السكاكين والشوكات والملاعق Siin on klaasid, taldrikud ja salfretikud. Hunel kubbajaat, al suhoun, val menadiil. Hunel kubbajaat, al suhoun, val menadiil.